جد فكرت لاشد من رجع وين القال من رجع وين القال باقي لوحده بدمه مخضوب على وهاد الغربه مترب باقي من نرجع ويا يسكينا حب حسره المرض من نرجع ويا يسكينا بحسرات المرض اللي انا من نرجع نكون ابطويا مجروح حتى يا المرسل بهالموقف المنحل دي وما شفنا هاجلك يا صريح يلك مج جم جريح هاجك يا صريح يلك مج جريح مين جرحني ويا دفنجنا ما حضرناك ام المنتج والموزع الوحيد لهذا العمل مؤسسه العان الوفاء الاسلاميه المنتج المنفذ محمد الزهيري يا صلي غير الشامت يا ضرغام من تشتم بينا رد نودك يا وليي تتفقدهم واحد واحد لو شفت ايتامك يا الواليد تتفقدهم واحد واحد تسأل عن حال الايتام ان الحق ما نتذكر عزنا الجان يعلو يكبر وين احنا وين الالام ظل صبور نكاسر في العمور ظلنا في صبور كاسر في العمور مني النيران لو يوم لدفن جين وما حضرنا ndirajash ma yabwe bui ya masuak ndirajash ma yabwe bui ya masuak ndirajam ilda fin jilu ma huzarnaak زين ابو ليله تويا محتار ما تعرف حالك منك من ضات الاخبار منك من ضات الاخبار قدت بس تشوفك فرصة غصت اني بغادك ما تركت بس الأثار لون تشوفك ظلت تدمع بين ايتام تروح وترجع لون تشوفك ظلت تدمع بين ايتام وترجع خفت لو حاطتها النار ظلت محتارة وتدريها من يعفوية تخليها محتارة وظلت بخطار حاطتها لخيول ما تدريش تقول حاطتها لخيول ما تدري ايش تقول بيها قد حزانت لا يوم الدفن جينا وما حضرناك امن الرجاشمه يضوي بو يا da finjil ma huzaruna kam nurja shama yuv yo عنك رحنا لمن نرجع نرجع يمك لولي المصرع نسألوا ما عندنا جواب نلقى برضو الطفلة جينا منه بها المحن يواسينا لو يا كل أحباب راسك ويلي العيل الرايه يا من اهل العالم فايه راسك ويلي العيل الرايه يا من اهل العالم فايه وجداني اماكم ارتا برسم على جو بها الغايب يسطع نوره بين على الصور عتا كيل هذه الجارة لازمني يذكورك كيل هذه الجارة لازمني العطشان لا يوم الدفن جينا ما حضرناك همن الجاش ما يضوبه يا مثواك لو يوم الدفن جينا ما حضرناك همن الجاش ما يضوبه, <تصفيق> ما الجاش ما يضوبه <تصفيق> يا مثواك يوم بلال الباقي تشوفك يا صري دينا وما فضرنا من رجاشنا والهندسه الصوتية وسام الزرقان ادا الرادود الحسيني ابو زهراء الطائي كلمات الشاعر الحسيني سيد عباس الهماشي مونتاج مهند محمد اخراج وسام الزرقاني